إن ربك لذي المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وَأَمَّا وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم 118. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون 119. وعث أكلا لما 110. وتحبون المال حبا جما 111. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك وجاء يومئذ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 يا أيتُ غَنْفَسُ الْمُطْمَئِنَّهِ إرْجِعِي إلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةٍ فَدُخُلِي فِي عِبَادِي وَدُخُلِي جَنَّتِي